سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج ترج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة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 الزاعة للشوا تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلقه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 فَمَنِ ابْتَغَى وَرَأَى ذَلِكَ فَأُولَائِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَتِهِمْ وَعْهِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَتِهِمْ قَائِمُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ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 كلا ان خلقناهم من ما يعلمون فلا اقسم برب المشارق والمغارب اننا لقادرون فلا اقسم برب المشارق والمغارب اننا لقادرون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 أنهم إلى نصبي فضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلا ذلك اليوم الذي كانوا يعدون.